The Big in ملك الراب السعودي. والله أنا بخليك ما أحد على الراب حرام كل قصلا لعيب عين خروف دارين. Slow motion. طراب بالدين. نصوم وناضدين حلال ميوزك فيجين سلو موشن الرّب عمره ما كان حلال البرالية وان حلال يبغوا يمشوها سلو موشن جاك البك في اغتيال فجهس يش الاطفال في الحالة دي ممكن تستغرب لما تسمع باراتي بس بعد البيف على الجميع لازم أبرز مهاراتي أولهم سلو ابن النعمة والبوجات مسوي ولا شارع وانت تنام ببيامة لولو كاتي البق هجم فجأة جاك من العدم ما رح ينفع كن ندم تر تحت الجدة ما أحترم لك الكناب ثعبان مبرم قال اعدام راح نعدم مجدك راح طاح من هدم الآينات راح تنصدم كنك إبليس راح تنرجم كني نتوبك راح تنسجم بعد الدسم كنت تلتزم بسمع ليش ألوات بالنعمة ومتربي عطيش يبغى يسبي ولا تحار انت عارف مو فجيب الجيش اللي يحميك جيب الشروات اللي تعرفهم لنه البقناوي يغذيك بنشاتي تغذيك تأذيك عكس بنشاتك تسليك أعذرك ضعيف كتابك قال ملك ما حاجة لي بنت انك بنت بنت انك بس بنت انك حرامي مرابر بنت انك لص بنت انك مكرة انك فص تحس انتي بنت تتغطي تتعبي تتدفي تلتفي تتفبي تتشفي تتصفي تنصفي بصفي تتوفي تتربي تتبكي تبغي تنحبي بتنقبي بتنسبي بتنضربي بتنهاني بتنصلبي ايام ايوه ايوه يقول سلاتيح دارت الدنيا وطالع كنبارسو شلوق مفاتيح عيال البابا تربوا عدلاء عالم ضحارضيح ألعب في الحارة بالشون وتهزها عالم راجيح ابن النزلة في بالنزلة متربي تمرين في العصر وانتا في القصر متخبي عادي البيت يضلي عقد اللوع عبي آخر بنشت بتنه كومي ثربي لا تنتظر تقنظيف شخ المايكوبت البيف ولو ما قدرت على زي جوكر شوفلك حليف كلم كلبك كالأليف يساعدك في التأليف لانه لو نزل معاك انت وياك الرصيف زل ما صلعون راقبينك الروم انت اللي زيك لازم تبعبص عشان حقه ويجون في البحر ابعد عن الكرس يسمك لو تبغى تعوم في الرام ما في أي أخوة لانه ما في شيء حيقوم سوبوم بوم بوم والبيج الهجوم أضيف زوم زوم زوم رسالة للمرحوم في العالم الجديد لا مكان للرخوم في عالمي الجديد لا عراكم خصوم لانك سهل قدامي ورق يتعطف ثمر يتقطف حر يقدر مستحيل يتنظف ضعيف بسهولة يتكتب فتذلوه عند ضريب كفه بسرعة يرجع يتأسف رجولة تو معدومة الكلب وسخ سكرت بس قدامه اطفال وصبيانو يظهر انه صلب بعد شردت الكورنيش عالمرجلة تحسف Slow motion, النجس بعد ما is سلو موشن says he's going to kill the طلع خروف his سلو موشن motion, he's بالدين خصوم kill حلال people فيدين سلو موشن Slow عمره the word Haram is fighting. He says he's going to kill the people in his house. Slow motion, 한글자막